وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا والناشرات نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَا وَاقِعًا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِيسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نتبعهم الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويله يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَّقُوا إِلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 وَتَمَتَّعُ قَلِيلاً إِنَّكُمْ نُجْرِمُونَ وَيَلُؤُونَ يَوْمَئِذٍ الْمُكْذِبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قيل لهم اركعوا لَا يَرْكَعُونَ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن